قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا الى رئاستها نفنا وقبحا لحالها هي الدار دار الهم والغم والعنا سريع تقضيها قريب يسيرها وسر وحزن سرورها وأرباحها خسر ونقص كمالها إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غبي فيا سرعا قطاع مصالها فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها فيا طالب الدنيا الدنية جاهدا ألطلب سواها إنها لا وفالها فكم قد رأينا من حريص و عليها لم يغفر بها أن ينالها لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها وفي آل إمران وسورة فاطر وفي غافر قد جاء تبيان حالها وفي سورة الأحقاف أعظم وائض وكم الحديث موجب لإتزالها لقد نظروا قوم بعين بصر إليها فلم تغوهم باختيالها أولئك أهل الله حقا وحزبه لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها وما لإليها آخرون لجهلهم فلم نطمأنوا أرشقتهم نبالها أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقي عزلالها ليلهوا ويغتروا بها ما بدى له متى تذلغ الحلق ما تصرم حبالها ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها ومالها وَتَأْخُذُ إِمَّا وتأخذ كِتَابَهَا إِذَا أَحْسَنَتْ أو ضد ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعلها بأيدي الكرام الكاتبين مسطر فلم يغن عنها أذرها وجدالها هناك تدري ربحها وخسارها وإذاك تلقى ما إليه مآلها فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحصنى بحسن فعالها تفوز بجنات نائمة وتحبر في روضاتها وظلالها وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسنيمها وزلالها وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة جلفا غيرهم لا ينالها وجوه إلى وجه الإله نواضر لقد طالما بالدمع كان ابتلالها تجلى لها الرب الرحيم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 فظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم مما أشدنك لها لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحمو من ساء ظلالها طعامهم فيها وإن سقوا عميما به الأمعاء كان الحلالها أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنالها محلين قل للنفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما لها فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها